أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا خولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور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 يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَيُّ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنَ تُمْنًا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَيُّ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ لذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يُصْرُكُمْ مِنْ دُونِ رَحْمَانٍ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُوٍّ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يُرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ أَجْوَفِ يُعْتُوٍّ وَنُفُوٌّ فَمَن يَمْشِي مُتِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَشْأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَى قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت إن أهل الله ومن معي أو رحمانا فمن يجي الكافرين من عذاب أليم قل هو رحمن قل هو رحمن وامن به وعليه توكلا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيت إن أصبح ما أكون أورا فأم